بسم الله الرحمن الرحيم تنزلهم من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتهم مما تدعونا إليه وفي, وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجار فعمل إننا عابلون قل إنما فنبشر مثلكم يوحى إلي أن بائده كم إله واحد فاستقموا إليه واستغفرون فاستقيموا إذنه واستغفروا وويل للمشركين, للمشركين الذين لا يخطون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا عبر الصالحات لهم عجر غير مبنون قل أئنكم لتذكرون بالذي خلق النرى في يومين وتجعلون له أنتادا وتجعلون له أنتادا ذلك رب العالمي وجعل فيها رواسي من ك فيها وقد درا فيها أقواتها في أربعة أيام سواء اللسانين ثم سوا إلى السماء ولي دخان فقال لها ولما رأى طوعا أو كرا قالت سينا طائعين فقضوهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرا وزيّلنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليا فإن أعرموا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جنتوا رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا أنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خنق الرب هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا علي ابني أيام النحاسة لنضيقه عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب عذاب الآخرة أخلوهم لا يصرخون وأما تعود فهديناهم فاستحبوا العماه على الهدى وأما تعود بادينا وبسحب العماه على الهداه فخلت صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يُخرعون النار حتى إذا ما, ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبطالهم وجنودهم بما قالوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا وقالوا لجنودهم لما علينا قالوا الله وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستسرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أغفاركم ولا مغفاركم ولا جلودكم ولكن ضلنتم ونجدون أن الله لا يعلم كثيرا وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبطاركم ولا جنودكم ونكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصلحتهم من الخاسرين فإن فالنار مثواً لهم فإن فالنار مثواً لهم وإن يستعتبوا هم من وَقِيَظْنَ لَهُمْ الْقُرآنَ أَفَزَيْنَ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْكُلُّ فِيهُمْ مِنْ قَدْ خلت مِنْ قَبْهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَرَافِينَ وقال الذين كبروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون فلنريضن الذين كبروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء إلهي النار لهم فيها دار خلس ذلك جزاء أعداء خلد. لهم فينا دور الخرد جزاء بما كانوا به يجحدون وقال الذين كفروا ربنا غير الذين اظللنا وقال الذين كبروا ربنا غير الذين اظللنا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونوا من الرسلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون ولكم فيها ما تدعون ندنا من غفور الرحيم ندنا من غفور الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا إذا الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لفع هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَمَا نَقَمُوا إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا وَأَمَّا مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَذِرْهُ بِأَنَّهُ فَسَادٌ فاستعذ بالله انه هو السميع العظيم ومن عياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسكدوا لله الذي خنقمه ان كنتم اياه تعبدون فإن استكبروا بالذين عند ربك يسبحون له, يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون ومن آياته أنك ترى الأرض شائعة فإذا زل عليها الماء اهتزت وربت فإذا وربت إن الذي أحياه لم الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يُوحِدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ يُنَمِّي أَمْلَأَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إنه بما تعملون بطير إن الذين كبروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما نقال لك إلا ما صدقين للرسل من قبلك إن ربك لدو مغفرة ودو عقاب أليف ولو جعلناه قرآن أعجبيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجبي وعربي قل هو آمنوا هداهم قل هو للذين آمنوا هداهم وشفاء والذين لا يؤمنون في عذابهم غضب وهو عليهم اما ان ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فأسلم فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم, لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريض من, من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرجع المساعة إليهم رد علم الثاعة وما تخرج من ثمرات من أكمابها وما تخرج من ثمرات من أكمابها وما, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من وظنوا ما لهم من محيط لا يفهم الانسان من دعاء الخير وإن مسه شر فيأوسا قلوط ولئن ألقناه رحمه منا من معنى ضرور أمست ليقول أن ومن الساعة قائمة ولن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى فلننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيق أنهم من عذاب غليظ وإذا ونعنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسوا الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضلهم من هو في شخاط بعيد سنريه آياتنا, آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شديد ألا إنهم في برية لقاء ربك ألا إنه بكل شيء